الدرس الرابع والعشرون البحث عن شقة اثنان عقد الإيجار ماذا تريد أن تشرب؟ قهوة تركية بسكر خفيف من فضلك لن يشرب القهوة ويسأل المدير عن الإيجار إيجار الشقة 1500 درهم في الشهر والتأمين إيجار شهرين 3000 درهم ومدة العقد سنة على الأقل الإيجار مرتفع جدا ليس الإيجار مرتفعا أبدا الشقة ممتازة ولن تجد إيجارا أقل أمري إلى الله نكتب العقد الآن مدير المكتب يستخرج من درج المكتب سورة عقد الإيجار ويعطيه للسيد لينج ويقول له من فضلك اكتب اسمك وعنوانك وجنسيتك ورقم جواز السفر. ووظيفتك والشركة التي تعمل بها ومدة الإقامة في البلاد وما هذه الورقة أيضا؟ هذه هي قائمة الأثاث راجعها جيدا من فضلك اقرأها لي قائمة أثاث الشقة رقم ثلاثة عمارة رقم ستة وثلاثين شارع الكويت أولا غرفة النوم الأولى العدد النوع سرير مزدوج مرتبة كبيرة مخدة بطانية دولاب سجادة شماعة مرآة جهاز تكييف ثانيا غرفة النوم الثانية سرير مفرد، مرتبة صغيرة مخدة بطانية شماعة دولاب سجادة مرآة ثالثا غرفة الجلوس كنبة كرسي سجادة طاولة صغيرة مرآة حائط جهاز تكييف رابعا غرفة الطعام طاولة كبيرة كرسي مفرش دولاب أطباق وأدوات مائدة شوك، ملعقة، سكين، فوطة، طبق كبير، صنية، إبريق شاي، كوب، فنجان شاي، ملعقة سكين فوطة طبق كبير صنية ابريق شاي كوب فنجان شاي ملعقة شاي خامسا المطبخ، ثلاجة، موقد بوتاجاز، سخان كهربائي، آنية طبخ. سادساً الحمامات غسالة ملابس سخان كبير منشفة مرآة شماعة طبعاً أنت لن توقع قائمة أثاث الشقة الآن أرجو أن تذهب حالاً وتراجع الأثاث على القائمة ثم تأتي مرة أخرى لتوقع العقد السيد لينج يرجع ويوقع عقد الإيجار ويدفع إيجار ثلاثة أشهر ويوقع قائمة الأساس هذا هو الإيصال والمفتاح مبروك شكرا كلمات إضافية درج جملة حتى ترى تركبه أمري إلى الله أولادي عربة مستأجر ملاعق درهم يوقع ممتازة المالك المؤجر صورة عقد الإيجار التأمين قائمة راجع عقد خفيف ثقيل التوقيع عمارة